<تصفيق> أن التسمية الصحيح أنها واجبة وسيأتينا فيها مكلاما إن شاء الله في الذكاء في آخر الأطعمة أو في الأطعمة وقد ذكر ابن كثير في التسير خلال ذي ما تركت التسمية عليه عند قول الله تعالى في سوره الانوام ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولعل الارجح ان شاء الله انها واجبة وتسقط من النسيان فمن نسي البس التسميه عند الذبح وهو مسلم موقن لكن تركها نسيانا او ذهولا او جهلا فانها تحل الاذيحة ان شاء الله فاما اذا تركها عندا فانها لا تحل القدر التسمية في ان يقول بسم الله هذا هو الواجب ويكبر بقوله والله اكبر وكره بعض العلماء تكميل التسميه بقول الرحمن الرحيم قالوا لان المقام ليس مقام رحمه يعني الرحمه بالحيوان قد يناى فيها ذبحه وان كان مامور الانسان بان يرفق بكل شيء أن يتصرف فيه وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بالإحسان عند الذبح. فثبت عنه أنه قال إن الله كتب الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وبخد أحدكم شغرته وليريح ولي ذبيحته. ف المعنى ظاهرا هي أن الإنسان عند الذابح يكون رفيقا بالذابة ولا يؤذبها ولكن كلمة الرحمن الظحيم قد, قد تكون غير مناسبة فيقتصر على بسم الله ثم يقول الله أكبر. التطبير ليس بلازم ولكنه مندوب. وما يذكر فيه أو يمكن قد سمع بعضكم في خطب الأولين في خطبة عيد النخاب أنه يقول بسم الله وجوبا الله أكبر استخدام هكذا في الخط يقول بسم الله وجو الله أكبر استحبادة العوام كانوا هذه الجملة فصاروا يمتكون بها عند الذبح اذا ذبح أحد يقول بسم الله بسم الله وجو من الله أكبر استحبادة يأتي باللفظ اللفظ كله وما لون أنه ما قصد ما قصد صاحب خطبة إلا أن التسمية وعجبة والتكبير مستحب ولكن ينبغي تنبيه العوام بأنه يقال بسم الله والله أكبر كلمة جوبا كلمة شباباً لا تقولوها إنما بها بيرشدكم إنما يقول بسم الله والله أكبر وأما الدعاء الذي بعده يدعو بهذا الدعاء الذي سننه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك اللهم إنه منك ولك صحيح أن الله تعالى هو الذي أعطى العبد ما أعطاه من هذا المال فهو يتقرب به إليه فكانه يقول أنت الذي خولتني وملفتني فإذا أنا أتقرب إليك بما بما وخولتني واستهدد أبوهم أن يقرأ الآية في آخر سورة الأنعام وهي قوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحجعي ومماتي لله رب العالم قد بالعالمين لا شريك له وبذلك عمرتوا وأنا من المسلمين لا يقول وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين يعني الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين يعني من هذه الامه وإذا قالها أو قال ما تيسر من الأدعية ذلك مناسب إن شاء الله. إذا قال اللهم تقبل مني أضحيتي كما تقبلتها من إبراهيم خليلكم ومن محمد رسولك. وذلك أيضا كان يدعو بهباده ويبكر أيضا في الخطب. فيدعو بما يناسبه. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه والبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وعصاب سنة المسلمين أو قدرها لمن لم يصل فلا تجزر قبل ذلك بما تقدم ولأن غير أهل المصري يتعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها قاله في الكافي في أول وقت الزبع هو بعد الصلاه بعد صلاة الويد أو بعد قدرها لمن لم يصل معلوم أن هناك قرى لا يوجد فيها مصلى لا يصلونها وإن كانوا مخطئين وهناك الضوادي ليس عندهم من يصليها وإنما يصلون وإنما الفرائر فمن هؤلاء متى يذبحون إذا ذهب قدر صلاة العيد وخطبتيها ومعلوم أن الخطباء يتثاوتون فقد يكون بعضهم مبكرا وبعضهم متأخرا وذلك ينظر الى تقدر اقصر خطبة واقصر ثلاث و قد تقدم لنا في العيدين انه يشرع التذكير بصلاة عيد النهر وتأخر في صلاة عيد الفقر يسرع التذكير صلاة عند النحر حتى ينصرف الناس إلى ذبح الضحيم. ويشرع أيضا، يشرع الخطبتين والاقتصار على المواضيع اللازمة والواجبة. بعضهم يقول إن المستفادة هو الصلاة. يعني مغير وقت الصلاة لأن الخطبتين سنة. ولهذا لا ي... لا يلزم بالانصاف والاستماع الى الخطبتين فاذا ذهب قدر الصلاه التي هي الركات تعني بما فيهما من التكبيرات الزوائد داخل وقت الذابح على كل حال من ذبح قبل الصلاه لم يجزئه و حديث ابي برده بن نياب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانه اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله فقال ابو برده بن نياب يا رسول الله انه كان يعلمك ان هذا يوم ذبح ايام لحم فاحببت ان تكون شاتنا اول لحم يصيبه اهلنا أهل أهل فذبحتها قبل الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يعني انما هو لحم عجلته لاهلك ليس قربانا فاستعذر النبي صلى الله عليه وسلم في ان يذبح اناقا وزعم أنها, انها افضل عندهم المساكين اجازها له وذكر انها لا تجزي لغيره على كل حال نقول ان وقت الذبح هو الانتهاء من صلاه العيد والبغض يقول وخطبتيها ولكن الواجب مقدار الصلاه التي هي الركاتان وأن الخطبتان هو الاختياب أن يتأخذ إلى أن يضرع قدرها هذا بالنسبة إلى إلى الأضاحي التي تذبح في كل البلاد أما بالنسبة إلى الهدي ذبح الهدي الذي بميناء فمتى يذبح والصحيح أيضا أنه ينتظر به الى الفراغ من صلاة العيد او قدرها معلوم ان الحجاج لا يصلوا لصلاة العيد ولكنها تصلى بمكة وتصلى ببلاد التي حولهم فينتظرون اذا وصلوا الى ميناء قد من الثالثة ذهبوا ورمعوا بدأوا بالرمي وهو افضل ثم ذهبوا الى المنحر وذبحوا غالبا ان ذلك يكون بعد مغي وقت يكون بقدر الاضحيه يعني الصلاه والخطبه فهل اولا انهم ينتظرون ذهاب او مغير وقت الصلاه وما يقالب الخطبه ويستمر وقت الذبح نهار وليلة وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح، وقال الخرقي لا يجوز ليلا بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وهو قول مالك الزبح في أيام العيد المختار أنه يصح في الليل وفي النهر وسواء أن ذبح الهدايا والفدية أو ذبح الأضاحف وذلك لأن قصد ذابها وتأبريقها ويعطى المستهدين منها إن وجدوا وفايد يوجد ذابها الليلاً ونهاراً والذين كرهوه كالخرقي وهم اول من الف في مذهب احمد يعني كتابه هو الموجود مرتب على الابواب فاختار فيه انه لا يذبح الا في النهار فاخذ بظاهر هذه الايه ويقوله في ايام ويذكر اسم الله في ايام ولكن الصحيح هو ان الايام ليست خاصه بالنهار بل يدخل فيها الليل فالليل يسمى يوم لأنه تابعا للنهار من الابادة. اليوم اسم للنهار والليل جميعا هذا هو الصحيح فقوله تعالى اذكروا الله بأيان المعدودات معمورا بذكر الله ليلة ونهارا وبعد السلوات الميدية صلاه العشاء والمغرب والهجر و كذلك هذه الآية وهي قوله تعالى ويكرس من الله ايام المعلومات ما ان صحيح أن الأيام المعلومات هي أيام العشر وذكر اسم الله تعالى في هذا التكبير التكبير وكذلك التكبير المطلق وكذلك ذكر الله تعالى عند الرب وعند الأكل وما إلى ذلك فإذا لا دلالة في الآية على أن الذبح خاص بالنهار بل الراجح والمنهول به أنه يجيه الذبح ليلان ونهارا <تصفيق> والذين كرهوش قالوا إنه قد اتخذ شبب في إخفاء الذبح وإخفاءه بمعنى الاختصاص به وعدم اعطاء المساكين إذا ذبح ليلا لأن العادة هم الليل كل الناس قد هدأوا وسكنوا في اخيامه في ميناء وكذلك في بيوتهم في سائر البلاد ولا يدرون من يذبخ فإذا ذبح ليلا استقل بها الحافل واختص بها من كان حضرها ولم يعم توزيعها هكذا علمه. ولكن ما نقول أن الإنسان إذا أرد يخفيها، يخطيها ولو يبحها نهارا يبحها مذرج خيمته منها ومن يفرح بينها وارخى استثارات دونها فمن يشعر بها. فالإنسان مؤتنا على ذبيحته سواء كان تغفية أو هدية ومأمور بأن يعمل بما أمر الله به من الصدقة والإطعام فالذكر هذه الآية فاكلوا منها وأطعم القانع والمعتر فكلوا منها وأطعم البائس الفقير فأنت مأمور بان تطعم منها سواء ذبحتها سيضا أو جهرا إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد أيام النحن ثلاثه عن خمسة من أبقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وآلس رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله تعالى عنه ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأباحي فوق ثلاث مستفق عليه فلا يجوز الدفع في وقت لا يجوز الادخار فيه وهكذا يختار أكثر فقهاء الحنابلة أن الذبح ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده وذنينهم ما سمعنا من هذا النقل الذي نقله الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة قالوا أيام الذبح ثلاثة ذكر اسماء أصحابة كما سمعوا هذا دليل ودليلهم الثاني ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين نهى عن ادخال اللحم فوق ثلاث يعني لحم الأضاحف نهى عن ادخاله فوق ثلاث قالوا فإذا ذبح هذا اليوم الأول فلا يدخرها في, في اكثر من ثلاث بل فرقها قبل ان تمري الثلاث فاذا دل على انه لا يجوز الذبح في اليوم الرابع لانه لا يكون فيه الادخار كيف كيف يذبح هذا وقت قد حرم فيه الادخار هذا دليلهم والقول الثاني وهو المامول به والصحيح ان شاء الله انه يجوز في اليوم الثالث من ايام التشريق تكون ايام الذنب الاربعه يوم العيد وثلاثه ايام بعد فانها كلها ايام تفعل فيها الأنساك قال تعالى واذكروا الله في ايام المعبودات هذه الأيام بالذات هي ايام التشريق وقد ورد الامر بذكر الله تعالى فيها عند الذابه وعند الاكل و بعد الصلوات المكتوبات و التكبير المقيد وكذلك الذكر المطلق فيها فلما ذكروا الذابه دل على انه جائز في الايام الاربعه كلها وان قولهم انه روي ان ايام الذبح ثلاثه فلعل المراد ثلاثه بعد يوم النحر يعمل على يعمل على ذلك فانها ثلاثه بعد يوم النهر يعني يوم النحر لا خلاف وأن نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ادخار اللحم فوق ثلاث عن لحم الأضاحي فان ذلك يراد به كل ذبيحه تذبح لا تذخر فوق ثلاث فمعناه لو ذبيحه في اليوم الثالث الذي هو الثاني عشر فإنها تذخر في ذلك اليوم ويومين بعده والحديث الذي فيه النهي عن فوق ثلاث في سنة من السنين وذلك من أجل الدافة ذكروا أنه في سنة من السنين دفت دافة على المدينة يعني وفد وفود كثيرا من الفقراء والمهاجرين والمعثائي فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق عليهم ولما قلت لها قال لا تبتحرها فوق ثلاث لقصد ان كل من ذبح ذبيحه وعرف انها لا تبقى عنده فوق ثلاثه فصدق بها ادخر منها قوته ثلاثه ايام من عياله وباقيها ففرقها فيعم تفريقها على المساكين هذا هو قصد ثم بعد ذلك أما امارهم بان يدخروا ما شاءوا كيف اذن دل على انه لا دلاله في هذا الحديث على النوع من الذبح في اليوم الثالث عشر، فان فات الوقت قضى الواجب لانه وجب ذبحه فلم يسقط في فوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج اذا عرفنا انها محدده في الوقت الوقت لثلاثه ايام او بأربعة فقد يخوس الوقت قبل ان يذبحها اما ان لا يجد ثمنها الا في اليوم الثالث عشر ثم لا يتمكن من شرائها الا في اليوم الرابع عشر وإما ان يشتريها ولكن تذهب عنه ولا يتمكن منها تهرب مثلاً أو تبيعاً أو يتسرح مع سالحة ولا تاوي إلا في بعد اليوم الثالث عشر أو ما يشبه ذلك ذهبت في الأيام وهو لم يذبح ويحدث هذا ايضا في من عليه هدية تبتع أو قراءة. فإن عليه أن يذبح هذه أيام الزبه الأربعة فإذا فاتت هذه الأيام الأربعة فإن عليه أن يذبح الواجه يذبح وجب ويكون قضاء وأما ما كان تطوى لأنه يسكت ما ان أن الأضاحي سنة إلا عند الخنفية كما تقدم فإذا فاتت اربعة ايام الزبح وهو لم ينبه سيقاط الزبح لانه مات وقته وكذلك زبح الضغر القرابين ونحنه يسلنه لكن الواجب مثل هذه التمتع واجب وكذلك الامحية المنزورة إذا نظر يذبح هذه الشياءات وجبت أن يذبحها أرحية وجبت وكذلك المعينة إذا استمع شاكاً وعينها هذه الأرحية في هذا العام تعينت وحرم إذالها إذا فاتت الأيام الأربعة ولم يذبحها وهي موجودة قال يذبحها يقولون ذات النهر لأنها قد تعينت وعجبت في ذمته، وكذلك لو فاتت أيام النهر قبل أن يذبح ذبية التمتع في ميناء. على الصحيح أنه يذبح. إنسان مثلاً لم يصل. يعني جاءت في أيام النهر وهو يجب. يجد ثمنا الزبيحة فلم يصل ثلاثة الأيام التي في الحج وطلب ذبيحة فلم يجد ولم يستعن له أو مثلا وصى انسانا فنسي ثلاثة الأيام الأربعة يوم النحر ويوم النحر وثلاث أيام بعده وهو لم يذبح في بيته يقولوا اذبحها يصبحها في الأمر الرابع عشر وأطعمها لمنع المساكين المساكين مكة عن بقية حجاجة ونحوها ولو كانوا قد قفلوا من ميناء لأن مكة كلها طريق ومنحه، يصبحوا في حجاج مكة كلها مظافر علماء يقول هذا الذي فرط وتأخر حتى فاته الذبح في وقته عليه الدم لأنه تبك من سكان. وقد قال ابن عباس من تبك من سكان ذمه. عليه ذنبه فيكون عليه ذنبه تلك الشهاد المعينة التي هي هدئة وعليه هدية أخرى ذبيحة. هكذا قالوا ولا الأقرب أنه حيث لم يفرق يكفيه ذبيهة ذبحه فدية التي قد وجبت عليه لأنه ما فعل ذلك إلا انغلب غلبه ما فعل ذلك اختيارا وتساهلا فيكفيه ذبح فيك التي قد وجبت في ذمته ولو فأتى وقته وكذلك الهدي الذي يهدى الى البيت الهدي الذي يقلد ويسعر ويهدى الى البيت تعظيما لشرائر الله فإنه يذبح لأربعة الايام أيام النحر، لا يجوز ذبحه قبلها كما قد أستعى بذلك بعض من أخطأ هو لا يؤخر بعدها لكن الأخرى إما لعذراً أو لتذريطاً أو لتساهل الى يوم الرابع عشر وقلائده يلقابه هل نقول يرجع إلى ملكية صاحبه لا يربح كما أنه إذا أهداه في أثناء السنة نبحه الهدي يجوز لأثناء السنة ان إنسان معتمع في هذا الشهر وساق معه هديه وكمل عمرته يفضحه حجب يذهب السهر هكذا ذلك إذا أهداه في الحج ولم يتنسى الله وذبحه إلا بعد ذهاب أيام التسريق يذبحه إن شاء الله ويجذي فالحاصل هو أنه إذا فات الوقت ذبحه وأجذعه وسقط إن كان تطوعا فعرفنا أن التطوع مثل الأضاحي وما بها لأنه ذات وقتها فتسكت وعما إذا كانت واجبة كالمعين أو المنجور فإنه يربحها أمر بعد فوات وقتها وسقط التطوع بأنه سنة فات محلها فعرفنا أن التطوع مثل الأضاحي ومثل الهدي غير الواجب فاما الهدي الواجب والذي قد اهدي ومثل دم التمتع الى القران لا يسطع وكذلك دم الجبران لا يسطع والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله اعتذار الاسئله ذكرت في الدرس الماضي انه لا يجمع بين الهدي والاوحيه لانه لا يجمع بين عبادتين في درس واحد لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم, يوم النهر وضحى فيه ومره ذبح يوم النهر وارسل اغفيه الى المدينه لتضحى فما هو الجمع بين عبادتين وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر هذا الحكم هو شيخ الاسلام بن تيميه اختار انه لا عاده الى الجمع بين ذبيحه هدي وذبيحه اوفيا وانتم قد عرفتم الفرق بين الهدي وبين الهدية. ان الهدي تطوع. التطوعا يتطوع به الحاج او المثل يكتك من معنى قطعة من الغنة من الإذنة من المقابر ويهديها إلى الله تعالى معظمًا بها شعائر الله. هذا هو الهدي. هذا الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أهدا مئة بدنه. ما ذكر أنه لما نبهد مئة بدنه وقال هذه أرحيته. لا ذكر. بل اكتفى بهذه المئه التي هي هديه ولم يلبح غيرها لكن ذكرت عائشة انه ضحى عن نسائه بالبقر وفي بعض الروايات وفينا بلحم بقر فقلنا ما هذا فقيل ذابح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقره قوله الضحى قولها ضحى قال مرادوا فهدية القران أو هدية التمتع لأن نساءه كل متمتعات وعائسة كانت قارنة والقارن والمتمتع عليه هدية كما تعرفوا لأن إذا أحرمنا متمتعين يكون علينا هدية فسمت عائشه أرصية وهي هدية تمتع أو هدية قران فمن الذي يحفظ لنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الحدي اضحيه هل احد يتذكر انه لم يكتفي بذبح الهدي عن نفسه بل ذبح اضحيه انا لا اذكر ذلك يمكن ان يكون هذا لما لم يكن حدي صحيح ان الله عليه وسلم ارسل هادئا مع ابي بكر في سنة تسعه وفي ذلك الوقت رحى بالمدينة يعني رحى بالمدينة أرسية أرسيتين ولم يكتسب الهدي الذي أرسله مع أبي بكر لأنه ما كان حاضرا ولم يكن الذي نهره وذرقه فأما لما كان حاضرا وذبح وذرقه فإنه اكتفى به ولم يكتفي به لما ارسله مع ذكر لأن لان ذكر هو الذي تولاه ورفقه فالفاصل اني لا اتذكر انه عليه السلام جمع في الوداع بين هذين واوحيه ولا ان احدا من الصحابه جمع ممن جمع هديا او ولا اقول انه في من عليه هديه انما هو في من ساق الهدي فثبتنوا بالفرق بين الهدي وبين هدية التمسع و هدية ودم و دم الجبران يذبح بمكة فذع أشهرها الهدي قال تعالى الهدي مأقوفا أن يدلغ بحلة هذا تطوع يهديه اثنصال للنفسه يقلده و ويهديه هذا الأول الثاني ذهب التمتع والقرام هذا واجب على من حجم تمتعا أو قرام أن ينبح بدن أن ينبح سبعة بدنة أو بقرة أو سبعة بقرة أو, أو ينبح ساعة فسلنا هدية تمتع و هدية القرام فالذكر من سبب هذا من الثالث ذهب الدبران إذا أخلى بواجبا من الواجبات كان ترك الرجل أو بعضا منه او ترك طواف الوداح أو ترك المبيت بمنى او بمجدلها او انصرف من عرفتك قبل ان تغيب الشمس او معاش فإن فإن ما بهذا ذلك عليه دم جبران اختل حدك بتركك هذا الواجب فاجبره بدب فهذا يذبحه ولو ضحى الانسان يذبح اي ما يمنعه من ان يذبح هذا الدب جبران ودم التمثل فنقوله يجوز الجمع بين دم التمتع والكرامة بين الأرحية يجوز الجمع بين الهدية الجبران وبين الأرحية فأما هدي وأرحية فلا أذكر أنه ساله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد ممن أهله وفي سؤال الثاني يقول هل يستغرق استقبال القبله لنقول لا يستغرق فلو ذبح عن غير القبله لن يفسد ولن تحرم ولكن الصحيح ان شاء الله انه يتاكد وقد قال عليه الصلاه والسلام في القبله انها قبلتكم احياء وامواتا وان افضل الجهات هي جهة وقد وهي قبلة المصلية قبلة الأجواء ونحو ذلك يتأكد استقبالها ولكن ما يجب وهذا يقول رجل النبي هدعو بالليل واطعمه لظيوه إذا يجزي يجزي إن شاء الله إذا ذكرنا أن الذبح في الليل يجزي وان الضيوف هؤلاء إذا علموا انه هادم او انه اضحيه فانه ليس واجب عليه ان يضيفهم لحدا ولو انه عاده يكرمهم ويذبح لهم ذبيحه لحدا لكنها ليست واجبا. من فكمة الحكمه عله في من ذا قبل الصلاه الصلاة أصلحت تنبيهته غير مقبوله الذي بعد صلاة جزئه ما أن الصلاة ليست فرض عيه أخذ ذلك من الآية حيث قدمتها الصلاة فلّ لربك وانحر قالوا لما قدم الله الصلاه لازم أن تكون الصلاة قبل النحر وكذلك في قولكم إن صلاتي ونسكي فاذدأوا بما بدأ الله هذا من حيث الدليل ومن حيث التعليل يمكن والله أعلم أن ذلك لأجل أن يتوافق الناس على الذبح وقت لأنها إذا نبهت قد استلات فقد تفرق فقد تفرقوا بسرأة وقد يقل الانتفاع بها فإذا نبهت يا قد كثر في هذه البحون لم يتبهروا منها إلا قليلا واستفوا بما يتبهون فعلى كل حال نحن إنما علينا أن نتبه الدليل وأن لم تظهر لنا الحكمة نقول أردنا أنه لا بد من التسمية وأن يكون معتقده صحيحا هذه جذورا في الشيعة، وخاصة أن مذهبهم أن مذهبهم غلط مسكته الناس، لش كان يعني ذلها خاصة بالمسلم. وكذلك الكتاب المتمسك الذي يذبح ذبحا شرعيا بخلاف المشرك في من العلماء من كثرهم لأنهم يشركون حيث أنهم كما نسمعهم في الطواف يدعون عليا ويدعون الحسين ليكونوا بذلك قد اشركوا ونجاحه المشرك لا تحل ومن العلماء من كفرهم لانهم يطعنون في القران والسنه اذا كان يطعنون في الكتاب ويقول ان الصحابه خانوا في القران وحذفوا منه وفي السنه فلا يقبلون احاديث الخلفاء ولا احاديث كبار الصحابه فهم كفار لا يقبلونهم شيء من معتقداتهم ومن العلماء من قال ان هذا في غلاتهم، لأن عوامهم ومتواصطهم إنهم يقبلون على كل حال. إذا ظهر من دارهم أنه مقلد وليس لغلاتهم فلا لا تقبل إن شاء الله ليس أقل من اليهود والنصارى. وأما غلاتهم الأقرب أنها ما تما توك الذبايح. ويقول. الذي ذكره محمد بن نثل المرضي عن الإمام احمد روايه مهندة جواز الأكل من البهيمة المذبوحة وإن كان الذابح قد ترك التسميه عامدا فهل هذه دواية هي طاجحة عن الإمام احمد والذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أن الذبحه لا يحل لا تحل حتى ولو تركها ناسيا لأن هذا من خصائص التسميه لقوله تعالى ولا تأكلوا الايه وقوله مدعم بالادله فما جوابكم عن الادله التي لا تتمتع لها هذه الورقه وصحيح ان المساله طويله وانا ما احببت الاقاله فيها لأن المقام ليس مقامه ويأتينا يت... نسخها في كتاب الزكاه في, في اخر الكتاب على الانسان على ابطال ان يراجعها في ذلك الكتاب واذا اراد خلاصه الاقوال فليرجع الى ما ذكره ابن عند تفسير هذه الايه في سوره الأنعام ويقول تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فانه ذكر فلا تمتزأه من هذه الشاذعية أنها تصح ولو تركها عندنا وأن التسمية تشن وأيدهم يعذل لكن لا يتساءلنا قام ذلك لهم الظاهريه الظاهرية وغيرهم أنها لا تصح ولو تركها سهوا ولا تحر لظاهر الآية ومنهم واكثره ولا معي انها أنها فهن لو اذا تركها نسيانا دون ما اذا تعمد تركها والاقوال بدعوا بالادله في المكان الذي ذكرنا وذكر ابن كثير انه قد افرد المساله بالتاليف لقد انهم يا انهم على حد لما يدل على اهميه هذه المساله في كل حال الروايه التي عن انهم يحيى او غيره قال شيخ الاسلام منهم اختار ما يناسبه يقوم بعض الناس عند ذا الفضائل بوضع يدها خلف راسها لكي يسهل عليهم ذلك لا باس لذلك ان شاء الله وضع يدها بعد راسها وان قبض يدها فالكل جائر ليس في التالي. لقد فهمت من قولك عن النهر عن نهر الابل ان توقل يدها اليسرى ثم تسقط فتنحر او قولك توقل فتنحر ثم تسقط الذي انا افهم انها توقل يدها اليسرى قبل ان يبدا في نحرها ثم تنهر بعد إمساك رأسها وقوائمها عن اضطراب ثم بعدما تنهر العادة أنها تسقط إذا حست الموت لسقطت على جملها أو بركت ثم بعد ذلك يكمل ذبحها وشقها يقولوا من يحفوا في من يلبحوا الفدي في الملبحات التي في منع هم يتركها ومن ثم تحرقوا في المحرقة على كل حال نحن لسنا لا نملك الإجزامة بالتصادف الذي نغموه ولكن نشير من باب الإشارات كثيرا عندما يسألنا عمزاله الذين يذبحون في ذكر المرات وتحت الكحوف وتحت الكبار من يحتاجون الى اللحم ويقبلونه وان ذهبتم به لحما الى مكه وجدتم من يقبله هذه خيله وخيله ثانيه لكم ان تتاخروا تاخر النهر في اليوم الاول ان هذا الناس يذبحون في اليوم الاول حتى تضيق منه فإذا كان في تأخير الزباح ما صلحة ولو أنه خلاف الترتيب ترتيب أعمال النهر أن يبدأ بالرمي ثم بالنهر ثم بالحلق ثم بالانطوار نقول تأخير النهر إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث إلى, إلى اليوم الرابع هي مصلحة إذا رجع أنها تؤكد العالم الغالب أنها إذا ذبعت اليوم الثاني عشر أو في اليوم الحادي عشر، وجد من يتقبلها وجد من يتقبل ربما وقد فعلته أنا انهم يحصلون أن هي من الزابح عندما ينزعوا هذا يداً وهذا رجلا وهذا قبل أن ربما قد لا يمكنهم من ذنبها إلا إذا إلا إذا تحافظ عليها تلحظت أنه إذا أخرها كان لذلك مصلح وحيرة ذلك هو أن لا يذبحها لذلك لكي مكان بل يشتريها وياتي بها إلى خيمة أناس أو خيمته هو إن كان يريدها وهو ذلكته ويذبحونها ويجدون من يقبل فأما إذا لن يستطع وذبحها وأخرقت فلا إهماله يقول من المعلوم من الأشادناتكم من المهمشات والرياءات المشورة كان إيمان محمد أن تسمع تعالى لجحات السنة ثم أكذب ثم من أقوى أدلة قوله له تعالى اليوم حمل لكم الطيبات وطعام الذين عن كل كتاب حمل لكم وطعامكم حمل لهم الآية قالوا من المعلوم أنهم لا يسمون على ذلك لهم هكذا في سفر السلام فإذا قلنا بالوجوب يوهظاه من أدلة في كثير الوجوب وهذه الآية هذه المسألة مكرضة كما سمعنا. فنحل هذا القالي على, على كتاب ابن كثير ويظهر أن العلماء يعني عرفوا أن من دين اليهود والنصارى أنهم من عقيدتهم ومما في كتبهم التسمية عند الذبح، هذا مما أخذه بالسماع فهم يسمون وإلا لما حلفنا ربائحهم ولهذا قالوا انهم اذا ثبت انهم ارتدوا ولم يعودوا يعملون بكتبهم ومن جملتها التسبيح التسميه لم تحل نبائحهم ولا نساءهم هذا الذي افهم واذا كان صاحب السبل ظهر له انهم لا يسمون واباح ذكر التسميه فلا هل له شيئا اما راه واما اجتهادا اجتهد سمعنا أن هناك معينا معينا في حرق, في حرق البهيمة معينا في حرق البهيمة من تجاوزه الى على صامت سريع حته ميته وسمعنا أن, هنا أن, ان هذا لا اصل له فما الحق بدليله يقول اذا عرفنا ان الذبح هو قطع يأتينا في الذكاة إن شاء الله أن الذب يحصله بقطع اثنين، وهما مجرى الطعام ومجرى النفس المريء والحنجرة التي هي مجرى النفس الحرقون فإذا قطعهما سواء من أصل الرأس أو من وسط العنق أو من أصل الرقبة حصل بذلك حل الذب استحب بعضهم ان يقطع الودين اللذين هما عرقان من جانبي العنق حتى يخرج الدموع فعلى كل حال الذي افهمه انه لا اهم على من ذبح من اصل العنق او من اصل الراس او من الوسط بينهما ان شاء الله ما حكم ذبح في دوره المياه لازم يوجد لمكانه في البيت لانه لا بأس به لكن يسمي عند الذبح ولو كان مثلا في مجرى دوره المياه او يسمي عند ادخالها الى الذبح لانه حينئذ قد هيئها ثم يقول ما حكم تصريف دم الانصيته مع مجال البيت لكل الدم نجس وقد تغير فاذا اختلط بالمجال وذهب معها فلا اثم في ذلك ان شاء الله إن كان الاولى ان يذبحها في مكان بارد وان يجمع دمها وفرثها ويلقيه في القمامات ولا يؤذي به احد أو يحشر له ويدهنه وأن يقل ما هو الهدي وما حكمه وأن يجب أن منه إذا كان هناك إنسان متمتع وقد أخر وقد أخر الذبح بدون عذر الحريجي يجري هو أنبهره من يوم الخامس عشر مثلا لأن قد تكلمت على الهدي ولعله إما يأتينا فيما بقي وأنه مستحب ولكن هذه الازمنه يقل من يبع له لكلة الانتفاع باللحم أو قله الحاجة إلى اللحم وما نؤمن أنه في الأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا يقول المتمتع إذا أخر الزبح ذكرنا أنه إذا أخره بدون عذر فإنه آهم وذلك العلماء يقول عليه دم وذلك لأنه آخر عن نسوك عن وقته وذلك من ترك نسوك فعليه دم فالأثر عن النعباء لكن لا أرجح أنه يذبحه ولا دم عليه لأنه لأنه مما يتدارك ذكرت ان بعضهم استحب ان يقول عند الذبح قلنا فلا فيه الاخر اذا لم هذا والدا عنه صلى الله عليه وسلم الا يدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا لان هذا يحتاج الى توقيف نعم يقولوا ما دام ان هناك دليل وهو الايه انه امر موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام مامور بان يقول قد يكون قاله ولم ينقل لنا وقد يكون تشريعا للامه الله تعالى شرع لنا ان نقول ذلك ثم ايضا الادعيه ليست للحصر لن تكون الادعيه محصوره يجوز للانسان ان يدعو لكل دعاء مناسب وان لم يكن والدا وعند الحديث وعند العمل ليس عليه أمرنا فهو في التشريع الأبعية هو مأمر الإنسان بأن يختار ما يناسبه ولاجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الناس يدعونا بما يريدون وفي التلبية تركهم يلبون بما يريدون ولم يلزمهم بتلبية هلتي كان يستعملها فدل على أن الذكر مجاله واسع، وأن الأذكار مجالها واسع، وهذا منها إن شاء الله الرجل ذبحه رفيته رفيته يعني الأولى أن يكون رفيته فالأولى وجد بعد ذلك هو أن يخذى خصيتها مجلومة من أخرى يخذى ضرعها يابث فركة ويغلم قبل ذلك فهذا يجيب ذكرنا أن قطع الخصيتين أو إخداهما لا يضر إن شاء الله وكذلك لا يضر الجفاف بمرها لا يضر ذلك إن شاء الله. ذكر الرجل طاف أتمر بعض الأشواط بعض بين الحجر والكعبة فماذا زد منه فإنه ذرع من عمرته تماما. ما له من بين الحجر والكعبة؟ فيرد بشوطة فنتبر أنه ما طاف ونتبر أنه ذاق على إحرامه إذا كان طواف عمره فهو ذاق على إحرامه فإذا أحرم من الحج فقد صار قارنا، فعليه أن يطوره ويسرى للحج وتدخل العمره في الحج حيث أنه ما كمله فإن قدر أنه طاف طواف اخر ولو نحلم سكط عنه ذلك الطوامب إن شاء الله والله تعالى أعلم رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن له الأكل من هدية التطوع لقوله تعالى فاكلوا منها وأقل أحوال الأمر في استحداث. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كنا لا نأكل من بذننا فوق ثلاث فرخصنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا رواه البخاري والمستحب أبو يسير لحبيب جادر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي في هديه قال ثم أمر من كل بدلة بقطعه فجعلت في قدر فأكلا منها وشرب حسن من مرقها رواه أحمد ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا من تمام الكلام على احكام الهدايا والاضاحي سمعنا انه يسن الاكل من التطوع التطوع يدخل فيه الأضاح لأن الغالب أنها تطوع وكذلك الهدي لأنه تطوع وما ليس لتطوع بل واجب يدخل فيه المنذور ويدخل فيه دم الجبران ويدخل فيه دم التمتع والقران هذا واجب فالسنة أن يأكل من التطور والدليل هو هذه الآيات فإن هذه سياق هدي التطور قد رغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي هدي تطور إلى البيت ففي غزوة عمرة الحديبية قلد هاديا معه ساق هاديا حتى وصل به إلى الحديبية كله تطوع سبعين بدنه تطوع بها تعظيما لشرائر الله لكن قريشا منعه فنحرها في مكانه الذي صد منه وهو الحديبية وتحلل ذكر الله ذلك بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله يعني معكوفاً أي مردوداً عن بلوغ محله فذبحوه وأكلوا منه عملاً بهذه الآية فكلوا منها واطعموا البائس الفقير كذلك اهدى ايضا ان اغتمر في سنه سبع وهي عمره القضيه ونهر هديه وهو هدي تطور واكل منه هو واصحابه واهل مكه وكذلك اهدى لما حج أبو بكر سنة تسع أرسل معه هديا وأمره أن ينحره بمكة يوم النحر تقول عائشة فتلتقنا إذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقلدها وأرسلها معه بكر ولم يحرم عليه شيء كان حلالا وكذلك في حج في الوداع يهدا مئة بدناه سبعين جاء بها من الله وثلاثين جاء بها عليا فاجتمعت مئة ونحى بها كلها هو علي يوم النحر وأكل منها هو وعلي أسرى عليا في أديه وأكل منها. سمعنا انه لما نحرت المئه فيها الماء امر من كل بدنه ببضعه بضعه يعني قطعه قطعه من لحمها فطبخت يعني من كل بدنه بضعه ولو قطعه يسيره فطبخت ثم شربا من مرقها او حسيا من مرقها واكلا من لحمها لما طبخت جميعا إذا أكلان واحدة كأنهما أكلان من الجميع فهذا وجه السنية الأمر في قوله هل يكتب الوجوم قد يكون ظاهره للوجوم ولكن لما كان شيئا مما مما هو أمر شهواني للنفس الحمل على الاستحباب ولان فتنة في شرعية الأكل منها الارتباط بنعمة الله على أنه يسر له هذا الأمر حتى فقال به وأتمه على الوجه الأكمل فأنه اهدى وساق الهدي واتم نسكه ونهر هديه فتم في ذلك اعماله فكان من تمام ذلك, ذلك ان يشكر الله وياكل مما رزقه الله واعطاه فهذا دليل انه يسمى الاكل وقد يقول قائل ان الامر للاباحيه وذلك لأن الأوامر التي فيها ما صلحة للنفس إلا ما هي للإباحة بخلاف الأوامر التي فيها عبادة ولكن بكل هذا الأمر موجه إلى الأمة وأوامر الله تعالى اما للوجوب وإما للاستحباب وقد لتكون الإباحة إلى عرفاء السبب فهم ذكرنا أن هذا خاص بهذه التطوع وبأغفية التطوع وقد تقوله هناك هدو الراجب وأغفية الراجلة نقول نعم فهدو الواجب كدم التمتع والقراء والهدي المنذور ودم الجبران كيف تسمى هديا اليس الهدي ما يهدى الى البيت نقول الله تعالى سماها هديا لانها من جنس ما يهدى كانوا ما يعرفون الهدي الا من بهيمه الانعام يعني ما كان يدعون الهدي مثلا برا او شعيرا او تامرا ما كانوا يهدون الأرض ما. إلا ما يهدون الأنار فليجب ذلك سمى هذا كله هدي، في قوله تعالى فمن سارا من الهدي وإن كان قد يسمى الطعام هدية لأنه يهدى كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى فكفاره طعام المساكين او عدل ذلك صيام في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم حديا يبالغ الكعبة او كفاره طعام المساكين او عدل ذلك صياما فالحاصل ان اسم الهدي يطلق على ما يهدى من بهيمة الانعام إلى البيت تعظيما لشعائر الله وهو يعم بهيمة الأنعام كلها تسمى هديا إذا كانت من جنس ما يهدى فلذلك تسمى زبيعة المحصر هديا لأنها من جنس ما يهدى وذليها تلقارن والمفرد هدي لأنها تذبح من جنس الهدي يعني من جنس ما يهدى ولكن فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب وفيها ما هو يعني مندوب فالمستحب والمندوب مثل التطور التبرع وأما الواجب فهو إذا نذع قال لله علي أوجبت على نفسي ان اهدي هذه الشاك أو هذه المدنة إلى بيك الله دياب الزمان فذبحها أصبحت واجبة فإذا كانت واجبة فإنها فإنه يذبح فإن عليه أن يقسمها كلها ولا يأكل منها لأنها لأنه قد أوجبها لله تعالى وكل شيء أوجبه لله فلا يستعيد منه شيئا وكذلك يأكل من أضحية التطوع فعادة الناس أنهم يذبحون وأن الأرض هي أحسنة ليست واجبة قد تكون واجبة إذا نذرها إذا قال أوجبت على نفسي أو نذرت لله علي أن أذبح هذه السنة شاتا أو شاتيني أو ما أشبه ذلك فإنها تصبح واجبة الحاصلة أن ذبح الهدي يصبح يعني اذا كان تطوعا وكذلك الاضاحي على المسلم ان يتطوع بحال الله تعالى وله ان ياكل منها لهذه الادله وابحيته ولو واجبه لطول ثوبان رضي الله تعالى عنه ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحيته ثم قال يا ثوبان أصدح لي لحم هذه فلم أدر أطعمه منها حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم هذا الحديث يقول <تصفيق> لي أصلح لي هذه الأبحية يظهر أنها ليست الأرخية المعروفة لأنه ما حفظ أنه عليه السلام جمع بين هادين وأرخية لمكة لأن الجميع كلها تطوع، فيظهر أنها إما هدية لبعض نسائه لانهن كلما متمتعات وكان عليهن دام التمتع أو أنها هادية لبعض البدل اهدى مئة بدنه واهدى ايضا يمكن أنه اهدى معهن بقرا أو غنما فالحاصل ان هذه الأغفية التي أصلحها ذوبان وصار يقيمه من لحمها في طريقه من مكة إلى المدينة لا المراد بها فهدي تمتع أو قران لبعض نسائه أو أنها من جملة ما أهداه تطوع، وإن كانت أرحية يعني ف أخذ من تسميتها أرحية فهي أيضا دليل على أنه يجوز الأكل من لحم الاضحيه ويشهر أنه عليه السلام كان يضحي لما كان بالمدينة يضحي في كل سنة أرحية او يعني ذبيحتين ذبيحة عن اهل بيته وذبيحة عن من لم يضحي من امته ثم لا شك انه يأكل منها ويقيم اهله فهذا دليل على انه يجوز الاكل من الارفية ومتى تكون الارفية واجبة تقدم أنها تكون واجبة بالتعيين إذا عينها وتكون واجبة بالنذر إذا نذرها إذا نذر عليه اضحيه أصبحت واجبة أو عينها قال هذه اضحيه هذه الشات اضحيه اصبحت واجبة فلما كان جنسها قربة جاز الاكل منها ولو كانت واجبة لأنها ليست من جنس الواجب الذي يكون لسبب كدم الجبران هو نحوه ويجوز من ذم المتعه والقران نص عليه لان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه في حجه الوداع واذ قالت عائشه رضي الله تعالى عنها الحج على عن العمره فصارت قارنة ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكل من لحومها متفق عليه يعني نحن الآن نختار الحج متمتع ونعلم أن المتمتع عليه دم لقوله تعالى من تمتع بالأمرة إلى الحج هنا استئسر من الهدي ودليله يعني هذا النص الصريح يدل على أن المتمتع عليه دم وذكرنا أن القارن عليه دم وذلك لأن القارن يثنى أيضا متمتع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل متمتعات بعضهن أحرم بعمرة المفردة وأتممها ثم احرمنا بالحج في اليوم الثامن ومنهن من أحرم بالحج كعائشة ولما انه لم يتم حجها فاحرمت بالعمرة ولما لم تتم عمرتها أدخلت عليها الحج فأصبحت قادنة ومع ذلك أفدى أفدأ عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بهدية من البقر وسمته أضحية قالت رحى عن نسائه بالبقر وتقول دخل علينا يوم العيد بلحم بقر كلما هذا قيل رحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر لما دخل عليهم بذلك اللحم لا شك انه ما بخل عليهن غالبا الا للاكل الغالب انه اذيح لهن ان ياكل منه ليس بالصدقه لانه عليه السلام لما ذبح بدنه قال من شاء اقتطع لياكل بدنه كان الحجاج ليس معهم ذبحون غالبا انهم ما ذبحوا الا القليل منهم يعني هديا فقال من شاء اقتطع فاقتطعوا فاقتطعوها وأخذوها وفرقت أزواج النبي عليه السلام ويعطينا من ذبحهم يعني من ذبحهم وهو البقاء فأكلنا منه الأصل أنه لما أدخل عليهم إلا لأجل أن يأكل منه فدل ذلك على أنه يباح الأكل من ذبيحة الحاج التي هي دم التمتع او دم القران ولا يزالون ياكلون والان وقد كثرت اللحوم لو لم يأكل صاحبها من لحنها لكان الفساد اكثر واتلافها اعظم لأنه قد لا يجد من يأكلها من غيره مثلا لأجل ذلك أبيح له أن يأكل ويطئن فرزقته هو نحو ذلك يستثنى من ذلك اللحوم الواجبات فإنه لا يأكل منها يعني الدم الواجب مثل دم الجبران. كما تقدم لنا في الحج ان الحاج اذا فعل محظورا يحتاج الى ان يجبر يجبر ذلك المحظور بذبيحة اذا فعل محظورا او ترك واجبا يحتاج ان يجبره المحظور قد عرفنا انه يخير لقوله تعالى له فديه أو صيام او صدقه او اذا اختار النسلك ذبح ذبيحه قلنا لا تاكل منها غطى راسه لحاجه او حلق رأسه لحاجه وقال اختار الذبح قلنا لا تاكل منها اطعمها وكفدية الصيد جزاء الصيد اذا ذبح إذا ذبح حمامتا وقلنا عليك شات لا تأكل منها بل اعطها المساكين مساكين الحرم إذا فعل محظورا حلقا أو تقليما واختار أن يذبح قلنا لا تأكل منها إذا ترك واجبا ترك النبيت بمزل ذا أو ترك النبيت بمنى او ان صار في المغرفه نهارا قلنا عليك دم دم جبران ولا تاكل منه بل تصدق به كله اما الذي ياكل منه ويطعن فهو دم التمتع والقران لانه انما فيه تكميل او شكر لله شرعيه دم التمتع شكر لله حيث يسب له لسوكايني في سفر الواحد فكان من الشكر أن يتقرب إلى الله تعالى بقربه وهي هذه السبيحة فله أن منها ويطعم ياكل منها وأطعموا الطانع والمعكر فأكلوا منها وأطعموا, وأطعموا البعيس الفقير ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فطلوا منها وأطهموا القانع والمعتر وظاهر الأمر الوجود وظاهر الأمر, الأمر قاله في الشرق التصدق وقد يجدوا من يقبلها وقد لا يجد الآن يتعلمون لأنهم لا يجدون الأمر صريح اطعموا فكل من هو اطعم البائس الفقير البائس الفقير الفقير معروف والبائس من البؤس الذي هو شده الحاجه والمؤونه فاطعمه بمعنى العطاء حتى ينتفع بذلك اللحم ويتمتع به اما ان ياكله في سفره واما ان منه بطريقه والقانع والمعتاب أيضا من دم الحادئة القانع المتعفف والمعتاب السائل الذي يسأل الناس ويعتريهم أطعمهم الأمر بالهجوب فإطعامهم يجب سواء من الأضعية أو من الهديه من الهدي. أو من دم الجبران أو من دم التمتع وذلك لان الله تعالى امر والامر لا يقصر عن الوجوب وليس هناك ما يصرفه فيقال ان على الإنسان يتفدق. ان يتصدق اما في البلاد في القرى وفي المدن الاخرى يعني ذبح الأضاحي فان المساكين يوجدون بكثره فإذا ذبحت ألخيتك هل تنس من المساكين من يقبل أن تتصدق عليه ولو بيسير قالوا يجب أن يتصدق منها ولو بأوقيها وهي يعني سدس الربل أو نحوه فإذا أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء ظنن ظننا هذه الاوقيه قال اشتري لحما بقدرها تصدق به ولو بعد يوم او بعد ايام وذلك لان الاصل فيها ان فيها الصدقه فاذا من يجد فقراء اعطى من يقبلها اعطى اللحم من يقبله قد يكون اهل القريه كلهم اغنياء وكلهم عنده أضاحي واحد او عدد لكن لا بد ان يكون هناك من يقبل الاغنياء سيدنا في بعض القرى يكون اهلها محصورون خمسه دور او عشر أهل وكل منهم عنده أضاحي يعني في زمن قديم و وليس فقراء وليس عندهم فقراء وليس عندهم لا أهل دور صغيرة ولا أهل بوادي ولا غيره في هذه الحال يقتصرون على الهدية أنهم يتهادونها فإذا ذبحوا يتوعط هؤلاء وهؤلاء, وهؤلاء وهؤلاء وقامت الهدية ما قامت صدقه لأنه سيأتنى أنه يهدي منها ويتصدق منها ويأكل لكن إذا ما وجد إلا من يقبلها كهدية اعطاها كهدية ومع ذلك فإن هؤلاء الذين أهدا إليهم سيردون إليهم أن أغصيتهم هدية. هدية أيضا وهذا بحسب الجهد لكن يبذل الإنسان مسعه في أن يطلب بسقراءة لن يضحوا او يقبلوها ولو كانوا قد رحوا وينتفعوا منها في الزمن القديم كانوا يقبلونها ويقددون يقددون اللحم يقطعونه قطعا طويله ثم يجففونه وياكلونه بعدما يجف ويسمى قديدا و يبقى زمان زمانا طويلا بعد ما يجف ولكن في هذه الأزمنة وجدت الثلاجات التي تحتفظ به أشهرا دون أن يتغيط فيستفاد منها في حفظه فإذا لم يجد فقراء هذا الوقت ولكن في إمكانه ان يجد بعد يوم أو بعد أيام في بثلاجه حتى ياتي الفقراء واعطاهم اذا وجدوا الحاصل انه لا بد ان يحرص على الصدق منه بقدر ما يستطيع هذا بالنسبة الى الاضحيه المشكله الهدي هدي التمتع وهدي القراني وهدي الواجب كدم الجبراني ونحو ذلك الذي يذبحه الكثيرون في موضوع الذبح ويتركونه يحرق او يمتن ويدهن ولا يستفاد منه وتذهب اموالا طائله دون ان ينتفع نحن نقول ان ذبحه قرب وطاعه ويذهبون على ذلك <تصفيق> لأن الذبح امسك سمعه الله نسك ونسك العبادة في قوله تعالى هدية المسيئة من صدقة نسك فنسك العبادة فذبح وهو عبادة كما في قوله يقول ان صلاتي ونسكي ومحياء ومماتي لله رب العالمين فذبحوا ماذا عبادة فيذهبون عليها ولكن نأمورون بأن يحرصوا على النفع بها على أن يكون هناك نفع فيها وننهيون عن أن تذهب فسادا بدون أن ينتفع بها فنحن نقول لهم ما دمتم قد بذلتموها لله وخسرتم عليها شيئا من المال فكملوا النفع كيف يكمل النفع ابذلوا شيئا من المال أيضا في اصلاحها حتى ينتظر بها فمثلا إن كنت تحسن أن تسلخها فمن ذاعك إلا استأجل لك من يسلخها ويخرج أو يصلح لحمها وإن كنت تستطيع حملها إلى أن تخرج بها من الشباك أو من الماكن الذابة فاحملها وانك استاجر بعشره او بعشرين من يحملها لك واذا اخرجتها فانك ولابد ستجد من يقبل اللحم لست ترى ان هناك مساكين كثير تجدهم في المظلات وتحت الجسور وفي <تصفيق> أماكن وفي الخيام كثير لا ياكلون اللحم ولم يجدوه ولم يذبحوا أو ذبحوا ولكن لم يتمكنوا فمثل هؤلاء سوف يقبلونهم إذا أخرجتها لهم وأعطيتهم قطعة قطعة أخذوها بفرح فهذه سيلة وذكرنا أيضا بالأمس يعني ما نضى شيئا مما يسر ذلك أيضا وهو الحرص على ذبحها عند رفقته أن يذبحها عند رفقته فإنهم من سيأكلونها أو يجدون من يأكلها أنه لا يذبحوا عبيد داخل الأحواس المحوطة ومن الاسباب ايضا في الانتفاع بها تاخير الذبح وهو الا يذبحها الا في اليوم الحادي عشر او في الثاني عشر او في الثالث عشر فإذا فعل ذلك فانه ان شاء الله يجد من يقبلها لقله اللحم كل في الايام لان غالب الناس يذبحونها في اليوم الاول يوم الغيد وان الشركات التي تقبل الذبائح وتتضمن انها ترسله الى اناس ينتظرون به في البلاد الخارجية من المسلمين فنرى ان شاء الله ما دام ان المسائل خير قد ذلك انه انهم على خير فمن فطاحوا وتهياوا وكلهم على ذبحها رجعت وانتظر حضر هو حضر ذبحها حتى تذبح وتولوهم كالخاء كي اصلاحها كفى ذلك ان شاء الله ويعتبر صبره الفقير فلا يكفي اطعامه لا كالواجب في ك كالواجب التملك انه اعطاؤه اللحم حتى يتملك اعطاؤه في داره وأن الاطعام فهو دعوته الى ان ياكل في بيتك فالصدقه في الاصل ان تمدها إليه في داره لحما سواء كان نيئا او مطبوخا هذا هو الصدقة وإما دعوته إلى الأكل في البيت فقد يسمى صدقة وقد يغلب عليه هدية أو نحوه فيعتبره الصدقة في التنليك والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لحديث عبات رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في الاضحيه قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتفتق على السؤال, على السؤال بالثلث قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن ويقوله تعالى فقلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك بتعطيه فذكر ثلاثة في ان أن تقسم بينهم اثلاثا وهو قول ابن عمر بن سعود رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجنعين هذا يظهر والله اعلم أنه في الأنفية التفليل أنه في الأنفية أن يأكل ذلثا لأهل بيته ويهدي ثلثا لأصدقائه وجيرانه ويتصدق بثلث على الفقراء والمستحقين ولكن